بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى <الذي قدر فهدا> والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي اخرج المضعا والذي اخرج المضعا فجعله فاءا احوا فجعله فاءا احوا فجعلَهُ فاءَ أن أحوا فجعلَهُ فاءَ أن أحوا فجعلَهُ فاءَ أن أحوا سنقرئكم فلاتن سا سنقرأ كفلا تنسى سنقرأ كفلا تنسى سنقرأ كفلا تنسى سنقرأ كفلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه هُوَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ الذِّكْرَ ونيسرك لليسرى, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ تذكر إن فعّت الذكرى، فتذكر إن فعّت الذكرى، فتذكر إن فعّت من يخشى. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ مَن ويتجنبها نَبُ حَلْ أَشْقَا وَيَتَجَنَّنُ نَبُ حَلْ أَشْقَا وَيَتَجَنَّنُ نَبُ allt som är i världen är en del av mig. Allt som är i världen är en del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 وَأَزْكَى أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَأَزْكَى مَنْ تَزَكَّى وَأَزْكَى مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى When that rabbih smell on me, rabbih one let. When that one smell on me, false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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى, والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى، إن هذا في الصحف الأولى، إن. في الصحوف الأولى،, الأولى, الأولى صحف إبراهيم وموسى. Såhoppa i Abraham och Musa. Såhoppa i Abraham och Musa. Såhoppa i i och Musa.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 فجعلهم وفاءا ان احوا سنقرئك فلانااا الا ما شاء الله ان هو يعلم الجهر وما يخفى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 ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى